Oh. Um.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 لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة معلموا أن الله شديد العقاب وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا شتك منه عضو أن تداع له سائر الجسد بالسهر والحمة والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والذي علمنا أن نصرة إخواننا في فلسطين ورفع الحصار المرفوع عنهم وعن كل مسلم في كل بقاع الأرض فريضة شرعية وضرورة حياتية ما من إمرئ مسلم ينصر إمرأا مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه فانتهق فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته وما من امرئ مسلم يخذل امرأا مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك في حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والذي علمنا صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه لا تزال طائفة من ظاهرين على الحق يقاتلون على أبواب بنت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد فلزال الحديث موصولا بصفحات من تاريخ بيت المقدس التاريخ المعاصر الذي يبدأ مع نهاية القرن السابع الهجري و هذه الفترة على جانب كبير من الأهمية لأن من خلالها نتبين جزور العدوان المعاصر من وراء هذا العدوان استراتيجية العدو في هذا العدوان الأهداف والغايات ما تحقق من أهداف العدو وكم بقي من أهداف العدو لم يتم تحقيقه حتى الآن الأرصاد والعقبات التي الحلو بينه وكيف السبيل مواجهة هذه التحديات وقبل أن نعرض لهذا التفصيل نود أن, أن نذكر نحن المرة الماضية طرحنا سؤالا من المسؤول عن تحرير فلسطين البيت المقدس من قبضة العدوان الصهيوني المدعوم بالقوى العالمية والمنظمات الدولية وقلنا أن المسؤول بالدرجة الهولى هو المجتمع الدولي المجتمع الدولي أو المجتمع الشعوب وضربنا أن ننزج في يهود من أمريكا وكندا شكلوا لجنة اسمها لجنة الدفاع يعني عن الشعب الفلسطيني ضد الصهيونية لجنة يهود ضد الصهيونية وطالبت بفك الحصار عن إخواننا في غزة أيضا المظاهرة المليونية التي حدثت في برشلونة في أسبانيا وتطالب بفك الحصار عن إخواننا الذين يعانون على أرض غزة. وأيضاً المؤسسات المجتمع المدني في كذا مؤتمر عقد شارك فيها مفكرون من أمريكا وانجلترا منهم جلوي وروبرت اللي هو المدعي العام الأمريكي يعني مؤسسات المجتمع المدني تطالب برفع الحصار المفروض عن الشعب الفلسطيني. وتحرير الرهائن، يعني ذوما مش أسرة، أسرة في الحرب، لكن رهائن يختطفون من ديارهم من بين زويهم، ولا حاجة تتحرك بالنسبة لهم. أنا إن كل طالبون هذه المؤسسات المجتمع المدني تطالبوا برفع الحصار المرفوع المفوض على إخواننا على أرض فلسطين ووقف المذابح وشلالات الدم تنفجر ليلًا ونهار. لكن الشيء الذي يلفت النظر وكما قلنا إن إذن مؤسسات المجتمع المدني وأيضا الأمم المتحدة لأن قرارات الأمم المتحدة تدين منذ قيام الكيان الصهيوني على الأرض فلسطين في 14 مائوة 48 عشان نعرف أن عبر التاريخ منذ عهد عدم حليل السلام لم يكن هناك حاجة اسمها كيان سياسي مش حاجة اسمها دولة إسرائيل على أرض فلسطين أو في أي مقع من العالم لم يحدث في تاريخ البشرية قبل 14 مائوة 1948 اللي هو والذي أقام هذا الكيان هي دول أوروبا الغربية كما سنرى لكن الأمم المتحدة لزالت عبر قراراتها الطويلة السنوات الطويلة من سنة تأساتها التقامة 1945 كل قراراتها وخلصة بعد قرار التقسيم يعني تدين التصرفات الكيان الصهيوني وأنا ذكرت بعض القرارات واليوم أنا أذكر قرار على جانب كبير من الأهمية وأن الذين يسمعوننا أن يدخلوا إلى مواقع الأمم المتحدة ويطالعوا على القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية وأطالبوا يدخلوا على إذا كان مع جامعات الدول العربية ويطالبون وزراء العالم العربي والإسلام وجامعات الدول العربية أنهم تقدموا بطلبات إلى هيئة الأمم ومجلس بتنفيذ هذه القرارات هذه القرارات لم تسقط صحيح أن مؤتمر مدريد وأسلو أجهد العمل العربي والإسلامي لإحياء هذه القرارات وتفعيلها عشان نعرف الخطأ الجسيم الذي ارتكبه في حق القضية الفلسطينية مدريد وأسلو دحرجوا القضية من المؤسسات الدولية فأصبحت قضية شخصية ماذاش لديه علاقة القرار الذي أعرض له كما قلت لأنه على اعتبار ندرك ان هيئة الأمم مجلس الأمن هو المسؤول عن تحقيق السلم والأمن والدولية ويعتبر أن الكيان الصهيوني سلطة احتلال سلطة احتلال وأنه لا يجوز حيازة أرض بالقوة ووضع اليد على هذا القرار الذي سأقرأه وده موجود قرارات الأمم من المتحدة لغير أن أتكلمش عن القرارات كمان مجلس الأمن هذا القرار مثبت ومدرج لا حد ينكره ولا حد ينكره هذا القرار اللي هو القرار سبعة وثلاثين على مية ثلاثة وعشرين بتاريخ سبعتاشر ديسمبر الف قرار يبتسم باللهجة الشديدة من الجمعية العامة الهم المتحدة جاء فيه إدانة للموقف الإسرائيلي المتجاهل لقرارات الهم المتحدة كما وصفت فيه الجمعية العامة دولة إسرائيل أنها دولة غير محبة للسلام كما شجبت فيه كما شجب القرار الموقف الأمريكي الدعم لإسرائيل وطالبت الجمعية العامة العالم فيه باخذ موقف موحد لعزل إسرائيل دولية ومن نصوص القرار وإذ تلاحظ كذلك للجمعية العامة لأمم المتحدة وإذ تلاحظ كذلك أن إسرائيل قد رفضت انتهاكا للمادة 25 من الميثاق قبول وتنفيذ قرارات ذات الصلة التي اتخذها مجلس الأمن وبذلك لم تقم بالالتزامات المترتبة عليها بموشة الميثاق. أنا أختصر وتدين الجمعية العامة بقوة إسرائيل لعدم امتثالها لقرارة الجمعية العامة تعلن الجمعية العامة أن جميع السياسات والممارسات الإسرائيلية الخاصة بضم الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة بما فيها القدس أو التي تستهدف ذلك تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة اقرأوا يا من تطالبون بالمفاوضات يا من تسيرون في هذا الخط ولسه بطلب مؤتمرات جديدة قضية واضحة وضحة الشمس في رابعة النهار معروف من الذي يحول بين هذه القرارات وبين التنفيذ من الذي لا يريد سلاما ومن يريد سلاما أن لا. سأستكمل باقي القرار وبعد لأن ذلك أننا تعليق. تشجب الجمعية العامة في القرار رقم 37 على 123 بتاريخ 17 ديسمبر 1982 تشجب كذلك أي دعم سياسي واقتصادي وعسكري وتكنولوجي يقدم إلى إسرائيل من شأنه أن يشجع إسرائيل على ارتكاب الأعمال العدوانية وتوطيد وإدامة احتلالها وضمها للأراضي العربية المحتلة كما تطالب مرة أخرى جميع الدول الأعضاء تطبيق التدابير التالي ده الأمم المتحدة بطالب الدول الأعضاء بتطبيق التدابير التالي ألف الامتناع عن امداد إسرائيل بأيه الأسلحة أو معدات متصلة بها ووقف أي مساعدات عسكرية تتلقاها إسرائيل منها يبا إذن ألمانيا التي تعلن الدعم العسكري وتعطي ذوارق توربيت وتعطي غواصات نووية إذن هي تنتهك الأمم قرارات الأمم المتحدة كل من يعادمها ينتهك هذه القرارات الأمم المتحدة ده أنا أجلب هذه هي المنظمة الدولية هذا قرارها با الامتناع عن اقتناء أي اسلحة أو معدات عسكرية من إسرائيل محدش يشتري منها سلاح. جيم وقف المساعدات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية لإسرائيل ووقف التعاون معها دال قطع العلاقات الابدوم الماسية والتجارية والثقافية مع إسرائيل هاء على جميع الدول الأعضاء أن تكف على الفور فرادة ومجتمعة ومجتمعة عن كل تعاون مع إسرائيل كي تعزلها عزلا تاما في جميع الميادين ثم قررت في نهاية القرار الأمم المتحدة مرة أخرى أن سجل إسرائيل وإجراءاتها تثبت أنها ليست دولة عضوا محبة للسلام وهذه هي الحقيقة ليست دولة عضوا محبة للسلام وأنها تمعنه في انتهاك المبادئ الواردة في الميثاق وأنها لم تقم بالالتزامات المترتبة عليها بموجب قرارات الجمعية العامة أين أنتم يا سلطة فلسطينية من هذه القرارات؟ أين أنت يا جامعة الدول العربية من هذه القرارات؟ أين أنت يا منظمة المؤتمر الإسلامي هذه؟ قضيتنا قضية ربحة المنظمة الدولية تساندنا لماذا لا نطالب بتنفيذ هذه القرارات؟ على الأقل الدول الع... هذا إحراج للدول الغربية التي تدعم الكيان الصهيوني وتحاصر الشعب الفلسطيني وتفرض عليه عملية التجويع والقتل اليوم الناس دلوقتي ما فيش مخدرات علشان يعملوا العمليات الجراحية للمرض كل يوم فيه قتل وجرح تحت سمع وبصر المجتمع الذي يسمى زوراً وبهتاماً محب لديمقراطية ويقول حقوق الإنسان والديمقراطية شيء يدري إحنا كيف تستغفل مليارات بانوا البشر يستغفلون على هذا النحو فيش حد يجال يقول ان هذه شعارات كاذبة ان, إن هذه جراءة تستغفل فأنا أقول إذن قراراتنا المجتمع الدولي المنظمة الدولية أعطتنا حقوقنا كاملة لكننا نحن الذين أهضرنا هذه الحقوق إحنا فرطنا في, هذه في ذلك أنا أقول إذن المجتمع المدني الغربي معنا حتى يهود معنا حتى المجتمع المنظمات الدولية قراراتها وقرارات مجلس دعونا من فترة ما بعد مدريد وقسله الموقف تغير لأن انت فردت في حقك يقولك يدور عليك ليه صور عليك المنظمات الدولية ليه انت فردت في حقك فردت فيها علشان بس تضمن لنفسك الطعام والشراب وخلاص لكن تفكير في الرهائن اللي بيسموهم أسر دول مش أسرى مش أسرى حرب دول تبقى لمسافة جيب دول الناس رهائن مختطفون وكلموني مرة مختطفون وما حاسس بيهم خمسة عشر ألف وما أطفال والنساء أنا عاوز أقول المفروض ال ال المنظمة الدولية تجرم هذا ومحدش حدش بيتكلم عنهم المشردون احنا مرة اللي فاتت تكلمنا عن المذابح أصل كتير من الناس يقول لك الفلسطينيون باعوا أرضهم أو هربوا نعم فترة الثمانية 48 حينما انسحب الإنجليز كانت هناك مذابح 12 مدينة 500 قرية تم إبادة وششريد قطع منها وتم تهجيل حوالي مليون والمرة الفترة أنا عرضت في عجالة لمجزار الدير ياسين لأنها كانت وقعت في 9 أبريل سنة 1948 ومزباح الدير ياسين يعني الناس 770 نسمة كان فيها مسجدان ومدرستان ونادي ناس آمنين عندهم 170 هكتار يزرعونها في البلد ما فيهاش اكتر من 85 مسلح ويحيط به حال يمكن كان كان بقى فتح باب الهجرة وقفز اليهود من كل بلاد العالم إلى داخل الأرض المحتلة وكان حالي كان يحيط بعيد الريش حوالي 120 مستعمره 120 الف يهودي في المستعمرات اللي خطط لمذبحه دير ياسين واحد على ما أذكر اسمه مرضخان نفمن واحد اسمه ريثيل بالاتفاق مع مؤسس مع منظمة الأرجون زفاي وايضا مع إشتير نعصابات إشتير ومدافع الهجنة هم اللي كانوا بيشوفوا المعركة فوجئت القرية قبل عشان تشوفوا متى يختار العدو والناس في هاي الليل قبل الفجر بقليل. كان الطيران الإنجليزي دي كانت أولاً دي عبارة عن عصابات فتح لبا بالهجرة طيران الإنجليزي لأنه إنجليزي وهم خارجين سلموا المطارات بتاعته بيت فلسطين لليهود سلموهم الدبابات اللي عندهم لليهود مدوهم بالسلاح ففوج قرية درياسين بالطيران بتضرب والمدفعية بتضرب خارق الأمة استيقظت أعد ما فيش الـ 85 مسلح أعدوا يقاتلون حتى نفذت الذخيرة وبدأت عملية التمشيط للقرية لم يرحموا طفلا ولم رأة عجوزا ولم يرحموا شيخا ولكن حدثت بطولات كان في مقاومة هذه القرية التي حيها 120 ألف من يهود في التي هجمت بالدبابات والطارات ظلت تقاوم 13 ساعة من 4 صباحا إلى 5 مساء مع أنه معانا من 85 بندقين وكان الشهداء شوف في واحد اسمه جاك ديريني كبير المسؤول عن اللي بسموها الصليب الأحمر كبير هيئة الصليب الأحمر يعني لما يحكي اسمه دكتور جاك ديريني كتب كتابا ونشر كشف الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني شوف الغدر يعني ما فيش احنا بنتكلم يقول لك المدنيين دخل جاكر ناعي الموقع وشاف كل عبارة عن نساء وأطفال أطفال عشر سنوات وأطفال رضع مقت مقتولين وممثل بهم ودون ذلك في كتابه. الدول الناس مدنيين وسيوة وشاهد جند اليهود وستات معهم المدة المطاوي اللي بيسبحوا بها الشعب الفلسطيني وكانت تقتل دمًا المأساة أكبر و... وأن يتسع لها الوقت لكن أنا أدعو إلى قراءة كتاب جمع أخبار هذه المذابح مذابح يافا وحيفا وعكة 12 مدينة من مدن فلسطين الساحلية وكمان حوالي 500 قرية هو كتاب صالح مسعود أبو يصير كتب جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن دي كانت تسطور كانت رسالة قدمت أطروح علمية موثقة بالتقارير الغربية والإسلامية وقدم هذه الرسالة الدكتور فضيل الشيخ محمد حسن البقور رحمه الله اللي كان وزير الأوقاف وقدم لهذه الكتاب أيضا الدكتور اللواء ركن محمود شيط خطاب اللي كان عضو مجمع اللغة العربية في مصر وبغداد ودمشق وقال سيدها للأستاذ المشرف الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور للدكتور محمد عبد العزيز قال هذه الروحة العلمية لو كان فيه يجوز اعطاء اكتر من درجة امتياز لا عطيناها هذا الكتاب يعتبر سفر لجريمة اغتصاب فلسطين والطوات والدولة والمؤامرة كثمها جهاد شعب فلسطين خلال نصف قر صالح مسعود أبو يصير هذا الشاب ضربت طائرته في اجواء سيناء في عام وكان أيام أذكر الموزيع اسمه سلوح جازي أو كاتبة كان ضمن المجموعة كان جاي من طرابلس الغرب من ليبيا عشان يقدم أطروحة الدكتوراه عن الجرائم التي ارتكبها النازيون الفاشيست الأيطاليون ضد شعب طرابلس الغرب اللي منهم عمر المختار أنا عايز أقول يعني نرجع قراءه وانشره على العالم عشان نشوف من هو الارهابي من هم القتل، من هم سفك الدماء، ليس المسلمون. نحن أمة تدافع عن أوطانها، أمة تدافع عن قدسها وعراضها ونسائها وأطفالها يريدون الحياة فقط، ما يريدون غير الحياة. هذه مفهوم. إذا هذا الكتاب الذي هو جهاد الشعب الفلسطيني قر الحقيقة، أنا أعتقد أنه صالح معصوما بيرصير ضرب بسبب هذا الكتاب. هلا قال فيه. في مقدمة كتابه إلى ذكر كل شهيد من شهداء أمتنا في تاريخها الطويل وفي كل قطل من الأقطار إلى المجاهدين الذين حملوا الأرواح على الراح وذهبوا الجاهدون في سبيل الله والوطن إلى كل شهيد ذاق مرارة الهجرة وذيق الاغتراب إلى كل مخلص يحس بعمق النكبة وضرورة الإعداد أقدم صفحات خالدة عن شعب خالد جهادا وهجرة وتصميما هو شعب فلسطين أقدم صفحات خالدة عن شعب خالد جهادا وهجرة وتصميما مش شعب إرهابي مش شعب يدافع عن وطن عن أرض عن عطر عن قدس الأخداس ودافع عن شرف الأمة إذن مرة أخرى المرة ذكرته مذابح دير ياسين وما حدث فيها يعني يدم القلوب وقد يكون في لهذه المذابح وقت في مجال آخر لكن مرة التي أود أن أذكر بها الآن مرة أخرى نحن نقول من المسؤول عن تحرير فلسطين البيت المقدس من المسؤول عن رفع حصار المفروض على أماتنا في فلسطين من المصحول عن كف العدوان المستمر على أماتنا في فلسطين؟ من؟ إنها العالم العربي والإسلامي، المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. لكن ما حك جلدك؟ كم صغير تولى أنت يا ربنا سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأسولم. إحنا يا عالم عربي وإسلامي أيوة مئة مليار ونص هي المسؤولة بالدرجة الأولى. وتعلمنا وما رحنا الصفحات اللي إحنا قدمناها دي. صفحات من التاريخ ليه هو نوع من الصرف الفكري احنا بند... احنا عندنا عمر نضيعه ده احنا بنذكر الامه بفضل الله عليها هكذا كان رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم زودا عن الاعراض هكذا كان الصحابة تحريرا للأوطان هكذا كان صلاح الدين الايوبي حينما علم ان المقدسات مهدده وان مكة والمدينة مهدده بعد ان حرر بيت المقدس وبعد وحس بأن شواطئ البحر البلاد المحتلة على البحر الأحمر مهددة وأن هنالك حرب صليبية بقيادة واحد من أورلاند يستهدف ترويع الأمنيين على جوانب شاطئ البحر ويطارد الحجيج تحرك صلاح الدين الأيوبي وعاد لل للأوطان حرمتها وأعاد للحجيج أمنهم وأمانهم وأعاد الوطني أرضه هو وعاقب المعتدي أمة معتدة عليها ده موقف كان صلاح الدين صلاح نجم الدين أيوب لما علم وهو في دمشق وكانت دمشق عبارة عن جزء من الدولة العربية الإسلامية التي كانت تضم العراق الشام كلها لما يقول الشام كلها سوريا وفلسطين ولبنان وشرق الأردن ومصر وجزيرة العرب بلس الغرب أمة واحدة لها قائد واحد وزعيم واحد أمة يقودها العلماء وأهل الاختصاص حينما علم الصالح نجم الدين أيوب وهو حاكم الأيوب على هذه الدولة يحكمها بالإسلام وبشرع الله هذا حينما علم أن الويش التاسع ملك فرنسا يجهز لحرب صليبية سابعة وأنه يستهدف مصر وأنه يستهدف مصر كان الصالح نجم الدين أيوب مريضاً حمل في محفات وهو مريض حمل في محفات وهو مريض من دمشق إلى مصر عشان يحشد الجهود لحماية مصر وحماية العالم العربي والإسلامي من الحملة الصليبية السابعة هذه هي الإيجابية هذا هو الجيل الذي كان يغار على الأعراض هذا الجيل الذي كان يغار على الدماء هذا مش بس دماء المسلمين ده كانوا يغارونا ولذلك نجد انه لما فشلت الحملة الصليبية وهزم لويس التاسع من يعني المسلمون على الصليبين بالفداء و و و و و و حقوا حريتهم سمحوهم قالوا تفضلوا بس ارجعوا سيبونا البلد فكوا عنه بقول الصالح نجم الدين أيوب يعني انتقل من دمشق إلى القاهرة وبدأ يحشد المقاتلة في في عندش أشموم طراح وبدأ يحصن دميات المعركة احنا تكلمنا عنها لكن الشيء الذي يلفط النظر أن الصالح نجم الدين أيوب مات في أرض المعركة وقتل القائد العسكري الشيخ فخر الدين الذي كان في أرض المعركة ولكن الأمة لم تهزم ترجل فرسان وامتطى سهاول الجياد رجال آخرون منهم تورانشة ابن الصالح نجم الدين أيوب أم شجرة الدر امرأة اللي بينشوه ترخة أم خليل لما سمع عرفت وشاهدت أن زوجها اللي هو الصالح نجم الدين القائد الدولة الإسلامية المطلميات الأطراف دي إنه توفي أخفت خبر موته. وأرسلت إلى أمنه وكان ابنه مرابطاً ابنه مرابط في السجون في مواجهات الأعداء مرابط اللي هو تورنشا وجاء تورنشا ليقود المعركة وكان القائد الذي صرّ جلفخ ديال حل محل بيبيرس البندق داري وانتصر المسلمون وأسر لويس التاسع وسبحان الله واغطيلة رانشاه ليلة النصر سبحان الله لكن المسيرة استمرت عرفوا ان فرض الله عليهم الغيرة على الوطن فرض الغيرة على القدس فرض فك الحصار عن اخوتنا في الاسلام الذي نرون الحياة لا يريدون سوى الحياة الامن المطمئنة قالوا فريضة شرعية حياتية تحركوا كانش فيه سلبية. أنا بقول ذلك لأن أين أمتنا من هذا الواجب؟ هذا واجب وص به رب العالمين وخام به رسول الله صلى الله عليه وسلم خدم لنا بسيرته القولية والعملية الصحابة، القلفاء الرجلون الزنكي، الأيوبيون المماليك اللي يقول لك هؤلاء كانوا حرصين على دول الحريم وسواه تاريخ المماليك المجاهدين الذين بيضوا وجه الأمة و وصهروا حرروا الشاطئ السوري والشاطئ الشامي كله من العدوان العذوان الأجنبي وحرروا عكا وحيفا وجبيل وبيروت هذا هو الجيل المجاهد اللي احنا شوهنا تاريخه بنشو تاريخ المجاهدين بنشو تاريخ الحركة الإسلامية المجاهدة التي حافظت بنشو بنحاول نقطع الأواصر بين مصر والعالم العربي والإسلامي وبين الجزيرة العربية والعالم الإسلامي احنا أمة واحدة هذا هو التاريخ بيعلمنا احنا فين من هذه الواجبات دي واجبات فرض الله علينا كتب عليكم القتال وكره لكم بس احنا مش قاتل الناس دول. احنا عندنا لا عندنا ولا شرف لنا الدعي لكن المفروض احنا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في وسائل أخرى احنا بنطالب الآن انه فك الحصار عن اخواننا ونطالب بفرض الحصار على الكيان الصهيوني تبخل لقرارات الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تطالب بفرض الحصار على الكيان الصهيوني وعدم مد بالإمدادات. ونقول لفرنسا فرنسا اللي تدي أنت تديت الكيان الصهيوني البرنامج النووي. وألمانيا أنت تديتهم تدعميهم بالمال وتدعميهم بالغواصات النووية أو الزوارق وكل واحد وروسيا كله كان يدعم هذا الارتداء على أمتنا. أنا مش قدر أتصور لو لا أن هذا من قدر الله الغلاب كيف استمر الشعب الفلسطيني صامدا ثابتا يقاتل عبر من 1918-1998 ثورة البراك حتى الآن ويقدم وهو صابر محتسب لكم الله يا إخوان هنيا لكم هنيا لكم أصلى الله لكم التسبيت أصلى الله لكم الهداية ولا تأبهوا لمن يخزلكم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدركم خذلان من خذل لكم والمسألة لازم تضع في الاعتبار نصر ربنا لا يتنزل على الصف المختلط لازم تتميز الصفوف نصر ربنا يتنزل على العباد الربانيين وقال عن لو خرجوا فيكم المنافقون لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم بس الفكرة إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم الشيء الذي أود أن أذكر أن الناس يقولون أنت ذكرت المرة الماضية نعم أنا أريد أن أوقف وعي الأمة نحن على أبواب الآخرة وأرى شيء يدمن القلوب الحية هذا الموقف المتخاذب لأمتنا يعني لو إحنا ننظر عبر أجهزة الإعلام الشباب صغار وشيوخ مسنين وكل يوم كل يوم تتفتح الأعين والأسماع على ما يجب والمنظمة الدولية لا تفعل شيئا والمجتمع المدني لا يفعلش العشق وإحنا أصحاب القضية نحن مسؤولون عنها بالضرة الأولى فهذه مسؤولية ألا قد بلغنا ألا أن فشل هي مسؤولية العالم العربي والإسلامي قادة وزعماء وجندا وعلماء لا يعذر من ذلك أحد كما أفتع علماء الإسلام لا يعضل من ذلك أحد هذه المسألة التي أردت أن أذكر بها في هذا الموضوع يعني كان مفهول أن أتكلم أجابت عن السؤال في المرة الماضية وكان المتوقع أن الإنسان يرى رد فعل إيجابية لأن الرسول علمنا قال لو ما شئت من تعلمه فلم تؤجروا بعلمكم حتى تعمله والعلم يهتف بالعمل وإلا ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغ به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد ريح الجنة في يوم القيامة العلم ده ينبني عليه عمل الرعابين قالوا عصر الإنسان في قصة الذين آمنوا وعاملوا الصالحات وتلاصوا بالحق والتلاصوا بالصبر الأمة علم لا ينبني عليه عمل ضرر أكثر من نفعه لكن تقام به على الأمة يوم القيامة إذا المسألة تحتاج مننا وقفة مع الناس ومع المحاسبة لأن الموت يأتي بغتا الموت يأتي بغتا ماذا سنقول ربنا يوم القيامة؟ وإيه؟ يعني المسألة يبقى إذن الـ الـ الـ وماذا نفعل نحن؟ على الأقل على الأقل جارودي اقترح بعض الاقتراحات قال كيف نواجه المستقبل؟ له كتاب مترجم كيف نواجه المستقبل؟ وكتب كتاباً أمريكا صالعة عصر للحطار ده كلام جارودي كتابه نشر بكذا اللغة وقال فيه انتقد ما يسمى بالجات والنظام الدولي الجديد وكاد وقال ده بيؤدي في النهاية إلى حرب عالمية عنيفة وقال الآتي اقترح بعض الاقتراحات قال علشان نوقف هذا العدوان الواقع على الإنسانية عبر المشروع الصهي وأمريكي الغربي قال قدامنا حاجات أول حاجة ان الدول المدينة تتوقف عن دفع المديونيات قال لي قال لأن هذه الدول المسكينة قد سدلت القروض وفوائدها المركبة منذ زمن طويل ولازال زال زي ما هو فإذن توقفوا نبرة اثنين قال أوقفوا التعامل بالدولار ورحلوا عن عملة أخرى بينية نبرة ثلاثة ألحاولوا تحقيقوا نوع من الاكتفاء الذاتي فيما تحدثونها من خلال الاكتمال البيني التعاون البيني مصر والسودان السودان والمملكة والج... و... و... و... و... العمليات السعودية تعاون بيني وإحنا أمة رسول السلام قال وتعاونوا على البر والتقوى على تعاونوا على الإثم والعدوان المؤمن للبنيان كشفده بعضه بعضا من كان له فضل الظهر فليعود على به على من لا ظهر له قال التعاون الاكتمالي بيني ثم قال الأمة دي أيضا تحتاج إلى منظومة تعليمية تعلمها معنى التمرد على الواقع الذي يفرضه النظام الدولي الجديد وتحقق الحرمة فإحنا نملك هذا نملك هذا وبالإضافة إلى ذلك وقف تصدير البترول والغاز وصارت سحب المدخرات من البنوك الأجنبية وتوظيفها في البلاد العربية حتى لو ضاعت فيس أضيع في البلاد العربية حتى أضيع في بلاد الغرب أيضاً الشيء الأخر فرض الحصار على العدو الحصار اللي كانت فرضته جامعة الدول العربية عبر طاريخي قبل قبله قبله كان بديفت ودي دي المعاهدة الشؤم فاريخ حتى عادة الشؤم البلاء الشديد قبل كان بديفت كان الحصار مستمر ما كانش في حد اسمه تطبيع لا اعتراف لا مفاوضات لا كذا لقيت ثلاثة اقرها مؤتمر القمة في الخرطومان عاوز أقول المخصوب الآن المفروض إن احنا نوقف نحاصر العدو اقتصاديا مش عايزة أقول بقى سياسيا واجتماعيا وقف التغبيع وشيء الأخطر من هذا أن منع الحصار من العدو وفتح السبيل أمام أجهزته للتجول في بلاد العالم العربي والإسلامي لأنه له أهداف وغايات ذكرها حامد ربيع رحمة الله عليه رئيس قسم العلوم السياسية في احتواء العقل العربي أنا استندوا على الحصار دي الرسول عليه السلام لما ذكرت سمام ابن أوسان ده كان واحد من بني حنيفة صحابي أسلم لله رب العالمين وذهب إلى بني حنيفة وقال لهم يا بني يا بني حنيفة ممنوع إنك منته طعتو حبة قمح واحدة لقريش ما لم تسلم أو يسمح لها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن دولا بحصر النبي عليه الصلاة والسلام وبيهجموا القوافل للمسلمين وبيؤذوهم إزاء شديد فحرم على قومه أن يعطوا حبة قمح واحدة أهل أهل المجد ما يعطوش قدمة قمح لقريش وفعلا نجح الحصار واستغاثة القراشيون برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لناشدك الرحم يا محمد لناشدك الرحم احنا عارفين انك انت تقرض ضي وتحنواتعين على نابع انك تخلي سمامة بن وثال يرفع عن الحصار فارسل رسالة رسالة شوف التعامل مع العدو صلى الله عليه وسلم سمامة بن وثال يطلب منه رفع الحصار عن قريش رغم انها لم تكن قد اسلمت بعد شوف الكرم الاخلاق شوف الأخلاق الرفيعة بتاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بتتهم وسائل الإعلام الغربية بأنه الإرهابي وأنه كان كذا وكذا وهو يبرع الله عز وجل من هذه التهم براءة الزيب من دم ابن يعقوب أنا عز وجل ورفع الحصار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عن خرش رغم أنه لا يكون قد أسلموا لله رب العالمين إذا الحصار على عدو هذه فريضة في رقاب الأمة هذا فرض الله على الأمة الناس الذين أصحاب الشركات وإن خلتم عائلة فسوف ينيكم الله من فضلي أنتم مطالبون أن تحاصروا العدو حتى يقف حتى يقف الشعب الفلسطيني بيقول سيبونا بس عاوزين نعيش سيبونا حتى نعيش فيها نتعامل مع العالم الخارجي فيها مش عاوزين أكثر من كده لكن عملية إبادة الاستراتيجية اللي نشرها فوزي محمد طايل في كتاب كيف نفكر استراتيجيا العالم الغربي استراتيجيته مش عاوز لا حزم الله ولا الجهاد ولا حد هذا في كتابه صلى رضي رحمة الله رحمة واسعة الذي نشر اللي هو كيف نفكر استراتيجيا لكن لا فيش حاجة اسمها كل شيء بقدر الله قل الله ممليك الملك وتلك الأيام وداولها بين الناس دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى, إلى قيام الساعة رب الجزائر يعني المسألة كتب الله لأغلبنا أنا ورسل إن الرنصر صلونا والذين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إذا مرة أخرى أقول إن القضية الفلسطينية هي همنا الأكبر هي قضية العالم الإسلامي المحوري الأولى هي سبب نكبة العالم العربي والإسلامي لأن نحن توانينا في دفع العدوان تصورنا القضية قد فلسطين وتخلص وانتين فرض الله علينا كانت النتيجة إن الأمة كلها تعاني بل البشرية كلها تعاني ولم يتوقف العدوان يريد يتوقف عند فلسطين أو هم العراق لأن ده برضو ده المخطط الصهيوني لاستعواءز على العراق وتمزيق العراق الناس قالت سمت عالم زي ما تمزق السودان ربي نسلم وعشان كده أنا ذكرتهم شوية كتاب أهداف إسرائيل التوسعية وهم تعيش فيه الأمة ان العدوان الإسرائيلي هيقف عند هذا الحد أقول له واحد يقول لي ما تقولش الكلام ده أقول له وعند جهينة الخبر يقيم ربي نجي الأمة من هذا البلاء ويجمع الأمة على قلب رجل واحد لمواجهة هذه التحديات لأن رب قال واعتاصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنزعوا فتفشل وتذهب روحك وحدة الأمة فريضة مصالحة مع الله عز وجل عودة إلى الله مصالحة بين أبناء الأمة العدو لا ينفذ إلا من خلال الوحدة الفرقة الفرقة أمتنا عبر تاريخها الطويل ما تحققت انتصاراتها إلا بسبب حسن علاقتها بالله التقوى والاحتراث من المعاصي والبدع و و و ووحدة الصف وقوة تسعى هي الأمة التي حققت أهدافها إذا مرة أخرى أنا أقول نحن نذكر دواما ما نتوانى لحظة واحدة عن التذكرة ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله لأنه مرنا بلغ ما أنزل إليك من ربي. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس أيها المشاهد الكريم ننتقل الآن إلى عنوان هذه الحلقة وهي جذور العنوان المعاصر على فلسطين البيت المقدس ونمهد لذلك بكلمة صلاح الدين أيوبي حرر بيت المقدس 583 لكن كانت في بقاعة لا زالت موجودة تحت الاحتلال جاء بعض صلاح الدين أبناء وأبناء عمومته الدولة الأيوبية وبعدين دولة المماليك وتتابعت على قيادة الدولة الإسلامية أمة برضو واحدة قيادة واحدة نظام واحد هدف غاية واحدة الأمة تأخذ بكل الأسباب لمواجهة التحديات، وظل حالة التهاب والمقاومة سائرة حتى تحررت الشام كلها، سواحل الشام ولبنان وفلسطين ووالاردن وسوريا والجزيرة الجزيرة الفلسطينية ودير بكر وجنوب شرق شبه الجزيرة الأندونسية. والجزيرة العربية ومصر وطرابلس الغرب كلها دي سبحان الله تحرر بيت المقدس ظلت من 583 وبر الشام أو نقدر نقول مواني الشام المواني مصر ظلت حرة منذ 690 لغاية حوالي بعد كده حوالي قرون طويلة حوالي 6 قرون ما مكنيش في حاجة اسمها نظام السياسة مفيش حاجة اسمها دولة إسرائيل هل زي ما شايفين الإمامة دواما للأمة المسلمة أدينا لا التاريخ أدي صفحات التاريخ التي نقرأها ما في حاجة اسمها كيان سياسي للدولة اليهودية متى قامت 14 مايو 48 متى بدأ التمهيد متى محاولة بداية إقامة دولة يهودية على أرض فرصول بدأت من سنة كان صفحات التاريخ بتقول لنا إن قبل في في منتصف القرن الخامس ال الق القرن معنهايت بداية القرن التاسع الهجري القرن العاشر اللي 927 قرن العاشر الهجري اللي هو السادس عشر الميلادي بدأ اليهود يعني فكرة إقامة وطن قومي لهم على غرب فلسطين بس البداية كانت هنا فين البداية كما أخبر بذلك الدكتور عبد العزيز محمد عبد العزيز الشناو في كتاب الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتر عليها بيتكلم خدمات الدولة العثمانية للإسلام والعروبة منها أن الدولة العثمانية تمنع اليهود من استيطان سيناء تمنع اليهود من استيطان سيناء لما فتح سليم الأول مصر عام 1517 ميلادية أصدر فرمان يعني أمر بمنع اليهود من الهجرة إلى سيناء واضح من هذا الفرمان أن اليهود كانهم جهد يبغون الهجرة إلى هذا الإقليم المصري واستطانه على أساس أنه يضم الواد المقدس طوال الذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه السلام تكليما وموسى نبي المسلم يبرأ إذا الله منه في الدنيا والآخرة ومن ثم لما أدرك السلطان سليم الأول يعني الدولة كانت يقظة رغم أنها دولة مترمية الأطراف اكتبت حدودها تشمل الإيران وتشمل العراق وخراسان وشبه الجزيرة العربية والشام كلها مصر تونس الجزائر شبه جزيرة الأناظول كلها ومش بس كده ويدخل فيها كمان شبه جزيرة البلقال الغد دي دولة واحدة لها قائد واحد قيادة واحدة سياسية وعسكرية نظام تعليمي واحد نظام تشريعي واحد أمة قمة في التقدم التقني والعلمي لها إسامات حضرية عظيمة هذه الأمة يعني كان علماؤه يجمعون بالعلوم الشرعية والعلوم الكونية في علوم الطب والهندسة والكيمياء والإحياء هؤلاء الناس كان يتعاملون بالذهب والفضة هؤلاء الناس عندهم قمة في النمائ الاقتصادي والإدارة والتخطيط هذه الأم في ظلها أمن العالم العربي والإسلامي. لكن رغم هذا، رغم المسؤولية العظيمة دي، وصلت معلومة للسلطان سليم الأول إن في محاولة لليهود لاستيطان سيناء. شوف غيرك الصلاحين العثمانيين اللي بيسموهم إنهم كانوا قال أحد الأساتذة. أفضل إلى ربه والله يجزي بما هو أهله. كذا أن استعمار مقنع بس الدين. هذه قال أصدر السلطان سليم الأول فرمان بمنع استيطان اليهود الفلسطيني. لأسف ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل بعد السلطان سليم الأول جاء ابن السلطان سليمان المشرع عام 1520 فأصدر فرمانا لاحقا أكد فيه ما جاء في الفرمان السابق مما يدل على أن الخطر اليهودي كان لا يزال ماتلا ده في القرن الكام ده القرن السادس عشر الميلادي قبل أن تولد ما يسمى بدولة اليهود على أرض فلسطين وهذا موقف الصلاطين يبقى السليم الأول واعي صاحي معنى هذا أن القيادة السياسية واعية صاحية لما يدبر لسيناء واتخذوا الاحتياطات ممنوع منع بثا تواجد يهودي على أرض سيناء حكم سليمان طال استمر 46 سنة عجز اليهود طيلة ال 46 سنة أن يتواجدوا أو يتسللوا لأرض سيناء شفنا همية أرض سيناء شفنا من يحمي سيناء الآن الخطر على سيناء من من من أرض من إخواننا على سيناء؟ يوصيل كلنا يعرف الخطر من أين ودي مسؤولية القيادة السياسية مسؤولية قادياتها العسكرية لكن أبدا أقول البداية العدو من سنة كام وهو ينظر ده كلام أنا بقول الدكتور عبد العزيز الشناوي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة رحمة الله في كتابه الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترة عليها الخطر لم يتوقف بعد وفاة السلطان سليم سليمان القانون جاء بعدهم واحد اسمه مراد الثالث من 1594 1596 اليهود يقولوا تنفس السعداء ووجدوا ان الفرصة للسلطان ضعيف مش واخد باله تصورا منهم وكذا فقرروا انهم يهاجروا إلى سيناء وصلوا مجموعة منهم إلى مدينة الطور كان اختيارهم لا هذا اختيارا هادفا ليه قال مدينة تقع على الساحل الشرقي لخليج السويس لها ميناء يصلح لسوء السفن التجارية كانت تقصد سفن قادمة من ينبع وجدى وسواكن والعقبة والقلزم والسويس كما كانت المدينة ترتبط بريا بخطوط قوافل مع القاهرة والفرمة وبذلك كان يسهل على اليهود إيجاد اتصالات خارجية فلا يصبحون في عزلة عن العالم بل تستطيع سوء يعني إذا بيختاروا موقعا استراتيجيا تزعم التهجير إلى الطور رجل يهودي يسميه وسياق العصر إبراهام اليهودي استوطن الطور هو وأولاده وسائر أفراد أسرته حنا قلنا في الفترة من كام؟ من 1574 1594-1596 دون أن تدري السلطات العثمانية سواء في القاهرة أو في اسطنبول عن هذه التحركات اليهودية المريبية شيئا لولا أن اليهود اللي كانوا في الطور تعرضوا بالأذى لراهبات ورهبان زير سانت كاترين في سيناء الحالة دي قدر لله عز يعتادوا على الرهيبات عجلين يشوف موقفهم من أهل الكتاب فهم يعتبرون أن المسيح كان يهوديا و... و... وارتد عن دينه هم هكذا معتقدوا لكن لماذا توافق على المسلمين بحاجة تانية بقى لكن أنا أعوز أقول هنا هم يعتبرون وهم الذين اتهموا العذراء مريم البتول الطاهرة العثيفة اتهموها بابن عم لها أو بجند روماني يعني أعوز إذا إذن هم الذين اعتادوا على رهبان وراهبات دير سانت كاترين، فطبعا ماذا فعل دير رهبان والدهربات اتجهوا بالشكوى إلى مين إلى نائب الشرع إلى نائب حاكم الدولة العثمانية اللي تكلمت عنها المترميات الأطراف جداموا له شكاية قالوا أنتوا ناس إحنا أهل الكتاب آمن آمنين على بيعنا وعلى كنائسنا وعلى دمائنا اعراضنا بينكم احنا الجرج اللي حصل لنا اليوم الدون في عدوان وقع علينا من ابراهام اليهود ومن معه على مسيحي دير سانت كاترين بل ان رهبان دير سانت كاترين ذكروا الاية القرآنية يمتجح عشان يقولوا شوف انتم عم بتعملون ازاي ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن, إن نصارى ذلك بأن من قلسيسين رهبان وأنهم لا يستكبرون يقولون إحنا, إحنا بحبكم وإحنا علاقتنا بيكم طيبة بس ترفعوا عنا العدوان اليهودي ده على أرض إيم طيب إذن المسألة الأولى روبان ديرس تكاترين هم الذين نبهوا الـ الـ الدولة العثمانية إلى خطورة ما يجري على أرض إن. على, على أرض سيناء ثانيا الحكم هنا للمعتخلص ليس لليهود حق أن يسكنوا مدينة التصور على الإصلاق وهذا ما أبتد به الدولة العثمانية قالوا ممنوع من, من بث. لأن العثمانيين كان يدركون الخطر اليهودي على سيناء كانوا يدركون الخطر ده قبل أن تقوم دولة يهودية على أرض فلسطين ده في القرن الخامس السادس عشر الميلادي اللي هو السابع الهجري فكانش لك شوفوا الإحساس إمة الأمة العمالقة الأمة ال ال ال ال التي يعني تنجب العظماء وتنجب العلماء وتنجب القادة هذه الأمة يعني أحس العثمانيون أن سيناء سيتهددها الخطر اليهودي عشان كيرا قالوا ممنوعا عن باتة أن توجد يهود على الأرض سيناء ثالثا أن دير سانت كاتريد كانوا يحتفظون بالفرمانات التي أصدرها السلطان سليم الأول، والسلطان سليم الثاني، السلطان سليمان المشرع، وبعد وبعد عدد يقولوا نحن بموجب هذه الفرمانات احنا مؤمنين، لكن احنا الوقت يتهددنا الخطر فأنتوا مسؤولين عن تأمين نصارى دير سانت كاترين. رابعا يعني إن اليهود ما بيأسوش، لذلك بدوا يسحبونه. على منطقة دير سيناء في جماعات كبيرة بقصد إيقاع الفتن داخل منطقة سيناء خامسا إن اليهود أصبحوا يتوطنون مدينة الطور بنساء وأولادهم ويحصل منهم غيث الدرس ده المؤرد في الشكوة بتاع الدير سانتي كاترين سادسا دأب اليهود على مخالفة الشرع والتقاليد والعادات القديمة المنيعة قد اهتمت السلطات العثمانية في القاهرة على أثر تلقيها شكايات رهبان دير سانت كاترين اهتماما زائدا وأصدرت أمرا بمنع هجرة اليهود إلى سيناء ومنع استيطان بها ومنع بيع الأرض لهم وصدرت في هذا الصدد ثلاث فرمانات ديوانية كان صدورها كلها. إبان حكم السلطان مراد الثالث ندرك من هذه العجالة والحديث بقي فيها إن بداية ضياع الأوطان بيع الأرض للأجنبي بداية ضياع الأوطان بيع الأرض للمجنبي بيع المؤسسات للأجنبي بيع الشركات للأجنبي دي بداية الضياعة درس تعلمناه ودي كانت البداية في أرض فلسطين عشان كده الدولة العثمانية القيادة الراشدة المسلمة اليقظة الحريصة على مصلحة الأمة وعلى أقامة الدين ونصر محمد دين محمد صلى الله عليه وسلم حريصة على مقدسات الأمة وسيناء في القلب منها مش قالوا لا نحن في إستنبول عاصمة الخلافة ايش دابرة في مصر جزء مصر كانت تشكل جزءا سيناء جزءا من الكيان العضوي للأمة المسلمة كيان سياسي، الاقتصادي، العقدي، التعليمي، عشان كده فزع الـ الـ الـ الـ الـ الـ نائب الشرع الدولة العثمانية في في القاهرة وخبر السلطان مراد الثالث مراد الثالث أصدر ثلاث فرمانات أوامر إخراج إبراهام اليهودي وزوجه وأولاده فورا من سيناء ويمنع منعا باتا في خاب الأيام استيطان اليهود. على أرض سيناء هل تعلمنا الدرس؟ اعلاموا ما شئتم أن تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا وللحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته